yüreden ayı uçur Allahı ve Allah illa ayı bil huda قلي يظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمَنوا كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ولا يصدون عن سبيل الله.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 فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند إثناعشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلم فيهن أَن tusaykum wa qatilul mushrikeen kaf tatankama yuqatunukum kaf fa'lamu enna allaha